<تصفيق> <تصفيق> حبيبي حبيبي <تصفيق> حبيبي حبيبي حبيبي أنت رحماني أنا إن تبتمناني وإن أذبت <انت> رجاني وإن, <انت بترجاني> <وان <انت بطلقى> ناداني وإن أقبلت أدناني وإن أحببت والاني وإن أخلصت ناجا وإن قصرت عافاني وإن أحسنت جازاني حبيبي أنت رحماني أنا إن تبت مناني وإن أذنبت رجاني وإن أدبرت ناداني وإن أقبلت أدناني وإن أحببت أخلصت ناجاني وإن قصرت عافاني وإن أحسنت جازاني حبيبي أنت رحماني, أنت رحماني أنا إن تبت مناني وإن أذهبت رجاني وإن أدبرت ناداني بل تهدناني إليك الشوق من قلبي على سري وإعلاني فيا أكرم من يرجى وأنت قديم إحساني وما كنت على هاركي الناس تنساني لدى الدنيا وفي العقبة على ما كان من شاني حبيبي أنت رحماني أنا إن تبت مناني وإن أذنبت رجالي أدبرت ناداني تهدناني إليك الشوق من قلبي على سر وإعلاني فيا أكرم من يرجى وأنت قديم إحساني وما كنت على هذا إله الناس تنساني لدى الدنيا وفي العطبى على ما كان من جاني حبيبي أنت رحماني أنا إن تبت مناني وإن إنبت رجاني وإن أدبرت ناداني وإن أقبلت أداني أنت رحماني.